لما كان هذا من الله تبارك وتعالى تأديبا وتعليما للكليم موسى أصاب موسى الخوف وعلم بثقل الرسالة قال ربي إني قتلت منهم نفسا أي ذلكم الغلام الرجل القبطي فأخاف أن يقتلون فالخوف هنا خوف طبيعي لا يلام المرء عليه ثم ذكر أخاه هارون وتشفع له قال وأخي هارون هو أبصح مني لسانا وما أجمل أن يعرف الإنسان قدرته وقواه فموسى كان يعلم أن في لسانه حبسة وأن هارون أشد ففاحة والرسالة تحتاج إلى بريق، لكنها تحتاج إلى قوة في المقام الأول وقد كان موسى عليه السلام قويا قال الله جل وعلا عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فجاب الله دعوته وقبل الله وجاهته وقال عنه كما مر معنا في سورة الأحزاب وكان عند الله وجيها قال له رب سنشد عبدك بأخيك فالإنسان ما بد له من أخ يعينه سواء كان أخا في النسب أو أخا أظهرته له الأيام وأبانت عنه الليالي أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيج بغير سلاحه إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعت فرق فيك نفسه ليجمعك فرق فيك نفسه ليجمعك لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان ورجل ما سافر بعيدا عن أهله ثم رجع فلما رجع قيل له إن أباك قد مات قال قد ملكت أمري لم يعد لي حاجة أن أسير أبي قيل له إن زوجتك قد ماتت قال قد تجدد فراشي قيل لو إن ابنك قد مات قال يرزقني ابنه خيرا منه قيل له إن أخاك قد مات قال الآن كسرت يدي أو انكسر ظهري فلا يوجد أحد يعدل الأخ الذي ينصر فهذا موسى عليه السلام قال كما, الله كما أخبر الله تعالى في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي, أهل ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أذري. إذا كانت اللحمة قريبة تكون